بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكرى يا قم لشدة، فأما من أعطى وتقصد قبل الحسن واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَاءِ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ Was hij genoeg? Het is wel. We